فنبدأ بإذن الله تعالى في شرح ما تيسر من معاني أسماء الله الحسنى ونبدأ أولا بأسماء الله عز وجل التي جمعها سبحانه وتعالى في آخر ثلاث آيات من سورة الحشر في سورة الحشر في آخرها ذكر الله سبحانه وتعالى سبعة عشر أسماً من أسمائه سبحانه وتعالى سبعة عشر أسماً من أسمائه عز وجل جمعها سبحانه وتعالى في آخر ثلاث آيات من سورة الحشر. فنبدأ بإذن الله تعالى بتوضيح معاني هذه الأسماء الكريمة أول هذه الأسماء اسمه سبحانه وتعالى الله واسمه الإله اسمه تعالى الله واسمه إيه؟ الاله وذلك في قوله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله فسمى نفسه سبحانه وتعالى بهذا الاسم العظيم لفظ الجلاله الله الذي لا إله إلا هو وهذا يفيد أيضا أنه هو الإله الحق وحده سبحانه وتعالى فأما اسمه عز وجل الله فهو اسم تفرد به رب العالمين سبحانه وتعالى وخص به نفسه خص به نفسه سبحانه وتعالى فلم يتسم به غير الله سبحانه وتعالى وهو يعني أول أسماء الله سبحانه وتعالى و تضاف إليه بقية الأسماء بقية الأسماء تضاف إلى اسمه سبحانه وتعالى الله وتأتي صفات له سبحانه وتعالى ف يعني لا يضاف لفظ الجلاله إلى اسم آخر من اسماء الله سبحانه وتعالى بل تضاف الأسماء إلى اسمه سبحانه وتعالى الله وترد بعده الأسماء الأخرى صفة له ونعتا له سبحانه وتعالى وهذا يعني في معظم الآيات أو تقريبا في كل الآيات ما عدا الموضع الذي ورد في سورة إبراهيم وهو إيه قول الله تعالى لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى الصلاة العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض هذا الموضع الوحيد الذي جاء فيه لفظ الجلالة يعني صفة للعزيز الحميد لكن بقية المواضع دائما تأتي الأسماء الأخرى صفة لله سبحانه وتعالى ياتي اسمه سبحانه وتعالى الله ثم يوصف إيه؟ ببقية الأسماء والصفات طيب معنى اسم الله سبحانه وتعالى الله هنا يعني القول المشهور عند العلماء أن اسمه سبحانه وتعالى الله اسم ايه مشتق مشتق مأخوذ من الاله يعني أصله الإله وهو مشتق مما اشتق منه لفظ الإيه الإله من أليها يأله بمعنى عبد عبد يعبد أليها يأله بمعنى عبد يعبد فقالوا إن لفظ الجلالة الله هو أصله, أصله الإله قالوا أصله الإله وبعدين حصل فيه يعني تغييرات صرفية فقالوا أول شيء حصل نقل لنقل حركة الهمزة فصار إيه الإله يعني أصله الإله ثم حصل نقد فصار إيه الإله فلما قلنا الإله أضغمة اللام في اللام صارت لامان إيه متحادكتان فأضغمة اللام في اللام فصارت لاما مشددة مش فصار إيه؟ الله واصله الاله ثم ايه نقلت الهمزه فصار الاله ثم ادغمت اللام في اللام فصار الله فهذا القول يعني الذي عليه أكثر العلماء أن اسمه تعالى الله وأصله الاله ولكن ايه يعني تغييرات صرفية في اسم الاله فصار الله وجعله الله سبحانه وتعالى بهذه الكيفية علما على ذاته سبحانه وتعالى الرأي الآخر يقول إن اسمه سبحانه وتعالى الله يعني اسم جامد غير مشتق ليس مشتقا من الإله إنما هو يعني مجرد علم على ذات الله سبحانه وتعالى لكن كبأي الأول كما ذكرنا أنه مشتق من الإله أو مأخوذ من الإله ومشتق من أليه يألى هذا الذي عليه أكثر العلماء. فإذن يصبح معنى اسمه تعالى الله هو نفس معنى اسمه سبحانه وتعالى الإله طيب ما معنى الإله قالوا معناها المعبود الإله معناه المعبود وذلك لأن كلمة إله تأتي على وزن فعال مثل كتاب بمعنى مكتوب فإله بمعنى مألوه والمألوه هو المعبود سبحانه وتعالى فمن أسماء الله سبحانه وتعالى الإله هذا الاسم الايه الكريم اللي هو الإله يعني يستفاب من كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله ويلاحظ أن هذه الكلمة الشريفة التي هي يعني أعظم كلمة وهي كلمة النجاح وكلمة الإخلاص وكلمة التقوى هذه الكلمة مجتملة على هذين الاسمين لا إله إلا الله فأولها فيه إيه يعني اسم الاله ونفي الألوهية عمن عم سوى الله وعما سوى الله سبحانه وتعالى والمقصود نفي الالوهيه الحق يعني هناك معبودات باطله الاله بمعنى المعبود فهل هناك معبودات سوى الله نعم هناك معبودات سوى الله سبحانه وتعالى لكنها معبودات باطله والله سبحانه وتعالى هو المعبود الحق عز وجل فكلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله تلك الكلمة التي يخرج بها الإنسان من الكفر إلى الإسلام ومن الظلمات إلى النور مجتملة على هذين الاسمين الشريفين لا إله إلا الله وورد اسم الإله أيضا يعني مضافا يعني في مثل قوله تعالى نعبد إلهك وإله آبائك فهنا إيه إلهك وإله آبائك أضيف الإله يعني إله الأنبياء يعني صلوات الله وسلامه عليهم كذلك إيه وإلهكم إله واحد هذا أيضا فيه اسم الإيه الإله وورده معرفا بالالف واللام هذا جاء في الحديث في في صحيح البخاري يعني هو من الأحاديث التقريرية يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلغه إيه؟ بلغه قصة خبيب الانصاري رضي الله عنه أنه أخذ أسيرا ويعني لما أراد المشركون أن يقتلوه طلب منهم أن يصلي ركعتين لله تعالى ثم بعد أن صلى ركعتين قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرع وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو الممزع. الشاهد يعني أن خبيبا رضي الله عنه قال إيه زكرا. قال وذلك في ذات الإله فالإله فهنا إيه يعني سم الله سبحانه وتعالى الإله زكرا. سمى الله سبحانه وتعالى الاله وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم يعني وعلم بذلك وأقره عليه الصلاة والسلام فدل ذلك يعني على يعني إثبات هذا الاسم لله سبحانه وتعالى جزاكم الله قلنا الإله بمعنى المعبود الإله بمعنى المعبود والالهه بمعنى العبادة وجاء يعني في قراءة ابن عباس رضي الله عنهما وهي من القراءات يعني غير المتواتره التي يستفاد منها في التفسير والأحكام وكذا. فقال في قوله تعالى عن في قصة فرعون قالوا نعبدوا قالوا ويذرك وآلهتك فابن عباس رضي الله عنهما كان يقرأ ويذرك وإلهتك قال ويذرك وإلهتك عن ذرك وعبادتك يعني وعبادة الناس إياك في بمعنى العبادة فاذا معنى هذين الاسمين الكريمين الله والإله معناهما المعبود بحق سبحانه وتعالى الخلاصه أن معنى هذين الاسمين الله والإله معناهما المعبود بحق سبحانه وتعالى وشرف هذين الاسمين وفضلهما أنهما يعني فيهما الإشارة إلى الغاية من خلق الخلق يعني الخلق إنما خلقوا لعبادة الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهذه هي الغاية من خلق الخلق أن الله سبحانه وتعالى خلقهم لعبادته عز وجل والعبادة ما هي العبادة يعني إذا قلنا الله تعالى هو المعبود أو معنى الله أو الإله أي المعبود ما معنى العبادة فالعبادة لها تعريفات يعني متعددة ويعني أجمعها أنها إيه؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والاعمال الظاهرة والباطنة العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذا من تعريفات العبادة؟ فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال هناك أقوال يحبها الله تعالى ويرضاها مثل التسبيح والتكبير والتهليل وتلاوة القرآن والتحميد و. وال تعليم العلم النافع والأمر بالمعروف النصيحة كل هذه أقوال يحبها الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال كذلك الأعمال سواء الأعمال البدن أعمال الجوارح هي الظاهرة أو الأعمال الباطنة الأعمال أيضا تأتي أعمال ظاهرة أعمال الجوارح مثل الصلاة والصيام والزكاه والحج هذه أعمال إيه ظاهرة وهناك أعمال باطنة مثل إيه مثل عبادة حب الله تعالى وخشيته والخوف منه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه فهذه كلها عبادات قلبية باطنة فاذا كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فهو داخل في اسم العبادة وعرفت العبادة أيضا بأنها غاية الحب وغاية الذل، يعني اجتماع غاية الحب مع غاية الذل يأتي بمعنى العبادة ويعني الممدوح هو الذي يعبد الله تعالى طوعا الذي يعبد الله تعالى طوعا يعني وهو محب لهذه العبادة راغب فيها مريد الله، وإلا فإن العبادة لها معنى إيه يعني المعنى اللغوي بمعنى من التعبيد يقال مثلا طريق معبد يعني طريق مزلل ومهيئ وممهد فكل الخلق هم عباد الله سبحانه وتعالى هذا المعنى يعني طوعا أو كرها سواء من عبد الله سبحانه وتعالى يعني طائعا مختارا أو من لم يعبد الله تعالى طائعا مختارا فهو يعني منقاد لأوامر الله سبحانه وتعالى الكونية تسري عليه رغمًا عن إرادته إذا أراد الله تعالى إحيائه أو إماتته أو إمراته أو شفائه أو أن يغنيه أو يفقره أو يهديه أو يضله فهو يعني منساق ومنقاد لأوامر الله سبحانه وتعالى يعني رغمًا عنه لكن العبادة التي هي يعني شرف للعابد ويعني نجاة له ورفعه له عند الله سبحانه وتعالى هي عبادة الله سبحانه وتعالى طوعا ورغبة في ثوابه سبحانه وتعالى ومقام العبودية أو العبادة لله سبحانه وتعالى هو أشرف المقامات وأعلاها فنبينا عليه الصلاة والسلام لما يعني أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى وشرفه في, يعني في أكمل المقامات وأشرف المقامات وصفه ب بأنه عبد لله سبحانه وتعالى وصفه بصفة العبودية في أشرف المقامات و وارفعها يعني منها مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مقام الدعوة إلى الله قال إيه؟ قال سبحانه وتعالى وانه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا كادوا يكونون عليه واللبد يعني بمعنى ايه كادوا يجتمعون عليه عليه الصلاه والسلام ليزائه والاضرار به أو كذا فوانه لما قام عبد الله يدعو هنا في مقام الدعوه وصفه الله تعالى بأنه إيه عبد الله وفي مقام الإسراء والمعراج به عليه الصلاة والسلام الإسراء مذكور في سورة الإسراء والمعراج في سورة النجم في مقام الإسراء قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ونجد ايضا في مقام التحدي بالقرآن الكريم يتحدى الله تعالى الكافرين أن يأتوا بمثل هذا القرآن فقال سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله فوصفه الله تعالى بهذه الصفه لذلك مقام العبودية يعني اشرف مقام وارفع مقام أعظم شرف للمؤمن أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى فيكون يكون بذلك يعني قد يعني حقق الايه الغايه التي خلق لاجلها وبالعباده يشرف العبد وتعلو منزلته ودرجته عند رب العالمين سبحانه وتعالى نتوقف هنا ان شاء الله ونسال الله تعالى ان ينفعنا واياكم بما قلنا وسمعنا والحمد لله